أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا بعض Quan أَنَّ anh تكون فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله خشدي دلائك وذكر إن تبقي لهم مستعبفا في A مرهی واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله دخل أجر الناظيم، وعلم أن ما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الرجل وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ